وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ваъзи ва лаъну баъдукум баъضان ва маъвакум нар ва малакум